حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثنائية أخرى من ثنائيات الكتاب العزيز الرائعة وكل ثنائيات القرآن رائعة ثنائية الظلوم والجهول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلوما يعني كثير الظلم جهولا كثير الجهل هذه الثنائية الرائعة التي يتحدث عنها القرآن في سياق الحديث عن الأمانة التي لم تستطع أن تحملها السماوات والأرض والجبال هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان طبعا مدى صعوبة هذه الأمانة وعظم هذه الأمانة بحيث أن السماوات والأرض والجبال لم تستطع أن تحمل هذه الأمانة ما معنى ذلك؟ معنى هذا الإنسان هو خليفة الله في الأرض استطاع أن يحمل هذه الأمانة او بتعبير آخر هو الكائن الوحيد الذي له القابلية على حمل هذه الأمانة ولهذا هذا الإباء ليس إباء تشريعيا وهذا العرض كذلك ليس عرضا تشريعيا وإنما هو عرض تكويني والإباء كذلك إباء تكويني والإشفاق إشفاق تكويني لأن ما معنى العرض التشريعي على السماوات والأرض والجبال يعني أن تكلف الجبال بالأمانة الأمانة هي أمانة الرسالة الإنسان هو خليفة الله في الأرض هذا الخليفة المكرم ولقد كرمنا بني آدم هذه الرسالة هذه الأمانة الإلهية هذه الخلافة وما يستتبعها من مسؤوليات لم تستطع الجبال والأرض والسماوات أن تحمل هذه الأمانة الربانية هذه المسؤولية هذه الرسالة الإلهية هذه المهمة مهمة خلافة الله في الأرض لم تستطع هذه المخلوقات على عظمها أن تحمل هذه الأمانة طبعا الحمل هنا حمل تكويني وحملها الإنسان حتى حمل الإنسان للأمانة ليس هو حمل تشريعي وحملها الإنسان كل انسان حمل الأمانة الإلهية حتى الفاسق حتى الفاجر حتى المنافق هو يحمل الأمانة لماذا لأن الحمل هنا ليس الحمل التشريعي وإنما هو الحمل التكويني يعني الإنسان هو الكائن الذي له قابلية أن يتلبس بالأمانة يستطيع التلبس بهذه الأمانة لما يمتلك من عقل ومن إرادة حرة الجبال ليست لها إرادة حرة الأرض ليست لها إرادة حرة كذلك السماوات الإنسان هو الكائن آه الذي آه رشح للخلافة ولهذا حينما عرضت الملائكة نفسها بديلا. كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه الملائكة عررت نفسها بديلا عن الإنسان في الخلافة فقالوا لله عز وجل حينما أخبرهم إني جاعل في الأرض خليفة ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك انظر الملائكة عرضت نفسها بديلا. عن الإنسان في خلافة الأرض أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نسبح أوتوماتيكيا نحن لا نملك أهواء لا نملك غرائز وإنما نملك الطاعة المطلقة لله عز وجل فماذا قال الله عز وجل لم يقل للملائكة إن الإنسان لا يسفك الدماء ولا يفسد في الأرض لا وإنما قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني أنا أعرف طاقات هذا الإنسان ومؤهلات هذا المخلوق الذي يكون قابلا لأن يحمل الأمانة الإلهية والخلافة الربانية إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها إذا العلم والتطور العلمي وهذه القابلية العلمية والإرادة الحرة الإنسانية هي التي جعلت الإنسان أهلا لأن يكون خليفة الله في الأرض من دون المخلوقات الأخرى ان عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان هذا الحمل ليس هو الحمل التشريعي لماذا بقرينة هذه الثنائية في نهاية الآية إنه كان ظلوما. جهولة. هذا التعبير هذه الثنائية تدل على أن الإنسان يستطيع أن يرفض هذه الأمانة يستطيع أن لا يحمل هذه الأمانة تشريعيا رغم أنه قد حملها تكوينيا يعني هو له القابلية على أن يحمل هذه الأمانة ولكن هو تشريعا قد لا يلتزم بها لماذا لا يلتزم بها؟ لأنه ظلوم يظلم نفسه يتصور بأن هذه الأمانة ستؤذيه يتصور بأن هذه الأمانة لا تسعده ولهذا ماذا يعمل؟ يعمل على رفض هذه الأمانة إنه كان ظلوما يظلم نفسه وجهولة هو يجهل قيمة هذه الأمانة حينما يجهل الإنسان شيئا الناس أعداء ما جهلوا الإنسان حينما يجهل أمرا عظيما وخطيرا لا يعطي له الأهمية ولا يهتم به لأنه يتصور خطأا ويحسب خطأا أن هذا الأمر لا يسعده ولا ينجيه ولا ينفعه ولهذا يرفض هذه الأمانة انظر هذه الثنائية الرائعة في نهاية آية الأمانة إنه كان ظلوما جهولا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها قلنا إنه هذا العرض ليس هو عرض تشريعي وإنما هو عرض تكويني كذلك الإباء والإشفاء وحمل الإنسان للأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول الأمانة هي الوجه التقبلي للخلافة والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة والخلافة عبارة عن الاستخلاف والاستئمان وتحمل الأعباء إذن الأمانة هنا هي الوجه التقبلي للخلافة يعني حينما قبل الإنسان الخلافة تحولت إلى أمانة هو مسؤول عن رعايتها ومسؤول عن حفظها والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة تعبير جميل من قبل المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه ويقول الأمانة والخلافة عبارة عن الاستخلاف والاستئمان وتحمل الأعباء ولهذا يقول ليس المقصود من عرض الأمانة على الإنسان هو العرض على مستوى التكليف والطلب وليس المقصود من تقبل الأمانة هو تقبل هذه الخلافة على مستوى الامتثال والطاعة ليس المقصود أن يكون هكذا العرض وأن يكون هكذا التقبل بقرينة أن هذا العرض كان معروضاً على السماوات والأرض والجبال أيضا فمن الواضح أنه لا معنى لتكليف السماوات والجبال والأرض هذا العرض نعرف من ذلك أنه عرض تكويني لا عرض تشريعي هذا العرض معناه أن هذه العطية الربانية كانت تفتش عن الموضع القابل لها في الطبيعة الموضع المنسجم معها بطبيعته بفطرته بتركيبه التاريخي والكوني الجبال لا تنسجم مع هذه الخلافة وكذلك السماوات والأرض الكائن الوحيد الذي بحكم تركيبه بحكم بنيته بحكم فطرة الله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 والقبول هنا قبول تكويني يعني في آية سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا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 أن هذه الأمانة هي الرسالة الإلهية والخلافة الربانية والمسؤولية الإلهية التي كلف بها الإنسان وعرضت عليه عرضا تكوينيا فكان الإنسان هو الكائن القابل لأن يتحمل هذه الأمانة والقبول هنا قبول تكويني وهو معنى سنة التاريخ يعني هو يتحمل هذه الأمانة ويتقبل الأمانة بحكم فطرته الأمانة تنسجم مع هذه الفطرة تنسجم مع تكوين الإنسان مع بنيته لأن الدين ليس تشريع فقط هذه من الأفكار المهمة والرائعة للمرجع الشهيد محمد باقر الصدر بأن القرآن الكريم قدم الدين بصيغتين الصيغة الأولى الصيغة التشريعية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً هذه صيغة تشريعية او طرح تشريعي للدين ولكن هناك طرح تكويني للدين طرح سنني قانوني طبيعي فطري في الآية الثلاثين من السورة الثلاثين يعني سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها انظر هنا الدين طرح في هذه الآية المباركة طرح كفطرة كتكوين كأمر ينسجم مع البنية الإنسانية والطبيعة الإنسانية فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله انظر هنا عبرت عن الدين بالخلق يعني كما أن الإنسان لا يستطيع أن يغير خلقه كذلك لا يستطيع أن يغير دينه الدين خلق يعني أفرض انسان بطران مثلا يريد أن يجعل عيونه مثلا في رأسه يريد أن يجعل عيني في رأسه يعمل عملية يمكن يروح يخسر ملايين الدولارات ها اللهم صلي على محمد وآل محمد صارت عيونه وين؟ براسة مثلا يصر شاذ يعني خالف تعرف ها أصبحت العيون أصبحت العينان في الرأس يلا ماذا؟ كيف يمشي؟ كيف يمشي؟, يعني يمشي على يديه لازم كيف يقرأ يجب أن يرفع يعني الكتاب من فوق رأسه حتى يستطيع أن يقرأ صحيح هو قد استطاع أن يحول هذا الأمر إلى شيء آخر ولكن موقع العيون أفضل موقع للعينين هو هذا الموقع أفضل حماية لهما حينما تغير هذا الموقع تستطيع يستطيع الإنسان أن يغير هذا الموقع ولهذا حينما تقول الآية المباركة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يغير دينه أو أن يرفض دينه بحكم ثنائية الظلوم والجهول لأن الآية تقول الإنسان له قابلية على أن يرفض هذا الدين وهذه الرسالة لماذا؟ لأنه ظلوم ولأنه جهول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا معنى ذلك أن هذه الأمانة قابلة للرفض يستطيع الإنسان أو مجتمع كمجتمع ككل أن يرفض هذه الأمانة ولكن الخاسر الوحيد هو هذا الرافض للأمانة لا بد أن يخسر الكثير الكثير لا بد أن يخسر فطرته في النهاية لأن هذه الأمانة منسجمة مع الفطرة فحينما يرفض الإنسان شيئا ينسجم مع فطرته مع بنيته مع تكوينه من الذي يخسر؟ هل الأمانة تخسر؟ الأمانة لا تخسر شيئا الله عز وجل لا يضره شيء سواء قبلنا الأمانة او رفضنا الأمانة الكائن الذي يخسر هو الإنسان لأنه سيرفض أمرا منهجا ربانيا ينسجم مع فطرته ينسجم مع تكوينه في جميع أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشخصية العلاقة مع الزوجة العلاقة مع الأولاد مع الأطفال العلاقة مع المجتمع إذن القرآن الكريم حينما نرفضه ولا نقيم الحياة على أساس القرآن الكريم هذه الأمانة الإلهية الربانية من الذي يخسر لا يخسر القرآن الكريم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الخاسر الوحيد هو الذي يرفض هذا المنهج الرباني لأنه منهج منسج مع الفطرة الذي يظلم نفسه هو الإنسان الرافض لأنه يعيش الجهل في معرفة أسرار هذا القرآن الكريم ومدى انسجامه مع الفطرة ولهذا قالت الآية في نهايتها جاءت بهذه الثنائية الرائعة إنه كان ظلوما جهولا يعني كثير الظلم وكثير الجهل لماذا؟ لأنه يرفض أمانة عظمى وكبرى يرفض أمانة تسعده يرفض أمانة فيها خير الدنيا والآخرة يرفض رسالة فيها الخير الكثير ولهذا جاء لم تقل الآية أنه كان الظالما. جاهلة وإنما قالت إنه كان ظلوما جهولا ظلوما هنا صيغة فعول مبالغة في الظلم وجهولا صيغة فعول كذلك مبالغة بالجهل ومعنى ظلوما جهولا قد يرد اشكال هنا إذا كان الإنسان ظلوما جهولا فلماذا يحمله الله الأمانة هذا سؤال رائع أجاب عنه العلامة الطباطبائي بأروع جواب يقول لأن ظلوم جهول بمعنى يعني له القابلية على العدل وله القابلية على العلم لأننا لا يجوز أن نسلب صفة من شيء لا يكون جنسه قابلا لها فعندما تقول هذه صخرة صماء أو هذا حائط أعمى أو ما شابه ذلك فهذه لا تقال إلا على سبيل المجاز إذ ليست هناك صخرة تسمع ليقال هذه صخرة صماء وليس من شأن الحائط أن يبصر حتى يقول أو نقول هذا حائط أعمى وهكذا لا يقال هذا ظلوم جهول ما لم يكن من شأنه أن يكون عادلا وعالما فلدينا إذن هذه الثنائية الرائعة التي صحيح يتثبت الظلم والجهل لكثير من الناس ولكن هي تثبت كذلك العدل والعلم لأننا لا يجوز أن نسلب صفة من شيء لا يكون جنسه قابلا لها مثلا نقول أفروف مثلا هذا الحمار غبي مثلا لا يوجد حمار ذكي في العالم حتى نقول هذا الحمار ذكي وإن يقال أن الحمار يعني نسبة عند نسبة كبيرة من الذكاء والله أعلم إذن لا يمكن أن نسلب صفة من شيء ليس له القابلية على هذه الصفة ولا يحمل هذه الصفة في جنسه وهذا ما يسمى الملكة وعدم الملكة يعني لا يمكن أن نسلب ملكة من شيء جنسه ليس قابلا لهذه الملكة من هنا ندرك بقوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا يعني إنه كان عالما أو إنه كان عادلا وعالما له قابلية العلم وله قابلية العدل وهذه طبيعة الإنسان فحينما يكون ظلوما وحينما يكون جهولا سيرفض هذه الأمانة التي تلبس بها إنه أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية